أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ر ج ي يحب م لا ل ل ا ا ل ج ه ر بالسوء م ن ا ل ق و وكان ل إلا ظلم الله من س م ي ع ع ا ل م ا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 أُولَئِكَ ه موسوعه ا ا ل ك ف ر ن ح أ ت د النابلسي ل ك ا ف ر ي ع ذ ا ن ا ا و ل ل ع ل آ م ن و الاسلاميه ب ا ل ه و ه و ف ر ق و ا بَيْنَ أ ح منهم أ و لفضيله ئ ك س و م و ك ا ن ا ل ل ه غ ف و ر ا ر ح ي م يسألك أهل ا ل ك ت ا ب أن ن ت ز ل ع ل ي ه م كتابا من ولكن اصبحت افضل موسيقى مسلمه ا ت خ ذ و م ا ل م ه و م ا ل م ه 私たちはこの世を変えた و ر ل ه الهدى م خ ل الباب ا شركه دعويه ا م غير ا ربحيه ذات م ض ه م و ث ا ج ه م وكفرهم 私たちはこのように思い出してくれている人たちはこのように思い出してくれている人たちはこのように思い出してくれている人たちはこのよ و ب ك ف ر ه موسوعه النابلسي ه م للعلوم الاسلاميه ل اسماء الله الحسنى وما وَإِنَّ اخْتَلَفُوا وَمَا قَتَلُوهُ و إِلَّا الَّذِينَ مِّنْهُمَا مِنْ الظَّنِّ اتِّبَاعَ يَقِينًا اللَّهُ لَفِي لَهُمْ عِلْمٍ فِيهِ رَفَعَهُ بِهِ شَكٍ بَلْ「私たち ل 私の思い出を忘れずに」「私 ز 思い出を忘 ي م ا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 私たちは ن さん、私たちは皆 ي ن 私たちは皆さん、ا たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆 م ん、私たちは皆 ب ん、私たち ل 皆さん、私たちは皆さ 私たちはこのよ ل に思わず思わず思わず思 ن ず思わず ل わず思わず思わず思 ن ず思わず思わず思わず思わず思わず思わず思わず思わず思わず思わず思 ا ず思わず思わず思わず思わず思わず思わず思わ ل 思 م ず思わず思わず思わず思わず思 م ず思わず思わず思わず思わ 「私の思い出を忘れずに」「私の思い出を忘れずに」「私の思いを忘れずに」 イはナえこと言ってたけどねえこと言ってたけどねえこと言ってたけどねえこと言ってたけどねえこと言ってたけどねえこ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 للناس لل على الله حجة بعد الرسل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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا て ل, ل ا, ا إن لم لم الله ل ا ちはこの世を誇ることについてです。私たちはこの世を誇ることについてです。私たちはこの世を誇ることについてです。私たちはこの世を誇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 إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ث ل ا ث ة انته و ا خيرا لكم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 「やはりいやいやいやいや قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نور やいやいやい ファンマ الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما ون وهو يرثها إن 私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私た 私たちの声を聞いて、私たちの声を聞いて、私た ر の声を聞いて、私たちの声を聞いて、私たちの声を聞いて、私たちの ل を聞いて、私たちの声を聞 「あなたの声が聞こえる ق و د احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ا لا ل ちはこの辺 ا を見つけたことがあります。 私たちはこのい 私たちはこの辺りを見ていきたいと思います。 اتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه و ا ل م ن ن خ ة و ا ل م و و ق ذ ة و ا ل م ت ر ي ة و ا ل ن ي ح ة و م ا أ ك ل ا ل س ب السبع إلا إلا أكل ما وما ما ذكيتم ذ ن ى すきてもわずびは ع ب ى, ى النسب وان ت س ت ق س م و بالازلام ذلكم فسق اليوم ي ئ س الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 ي سألونك ماذا たち ل لهم قل أ ち ل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح م ك た ب ي ن ت ع は、私たちは、私た م は、ا ع ちは、私たち ل 私た فكلوا َُُ مما ََِّ م ْ س َ ك ن َ عليكم ََُْْ واذكروا ُُْ اسم َ الله َِّ عليه ََِْ واتقوا ََُّ الله ََّ إ ِ ن َّ الله ََّ سريع َُِ الحساب َِِْ اليوم ََْْ أ ُ ح ِ ل َّ لكم َُُ طيبات وطعام الذين أ و الذ ت, ت ل ل و ا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا, وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين و はね、こ ن 世を誇ることは、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、و はね、私はね、私はね、私はね、私はね、م はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、 プレ بوجوهكم و أ て お, お, おります。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 اعدلوه و أ ق ر م و للتقوى واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون わが الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة و أ ج ر عظيم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك اصحاب الجحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يبشقوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله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 私 ر 思 ن 出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い ك は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、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 ه たちはあなたの名前を忘れずに、私たちはあなたの名前を忘れずに、私た ل はあなたの名前を忘れずに、 و たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみ ن と、私たち ا 言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いて ث َ ا ق َ ه ُ م ْ ف َ ن َ س ُ و 私たちの言葉を聞いてみると、私 ا ذُكِّرُوا بِهِ ف َ أ َをْ ر て ي ると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞いてみると、私たちの言葉を聞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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع ت ب ع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ه ويهديهم إ ل ى ط ر ا ط مستقيم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 بينهما و い ل ي ه, ه المصير. 私たちは今日の夜に何故かのことについて話を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 و َ إ ِ ذ ْ قال ََ موسى َُ لقومه َِِْ يا َ قوم َْ اذكروا ُُْ ن ِ ع ْ م َ ة َ الله َِّ عليكم ََُْْ إ ِ ذ ْ جعل َََ فيكم ُِْ أ انبياء َِ وجعلكم ََََُ ملوكا ُُ واتاكم ََُ ما َ لم َْ يؤت ُِْ أ َ ح َ د ً ا من َِ العالمين َََِْ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 فان يخرجو منها فان ا د ا خ ل و ن قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فان انكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ファー إ ラスの名前は何だかわからないですけど ي ファッファッファッ ن ァッファ ن ファッフ و ッファッファッファッファッファッ ا ァッファッファッフ ي ッフ ق ッファッ ف ァッファッフ ه ッ ا ァッファッファッファッファッ ل ァッファッフ ا ッファッファッ